بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر تي بالحق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وانصوا بالحق Can you all tell